ويزكّهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين وآخرين منهم لم ومن حقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا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 أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا ما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فيُنَبِّئُكُمْ فيُنَبِّئُكُمْ بما كنتم تعملون الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وذكر الله كثيراً وذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون. وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً اَوْ لَهُوَنٍ فَاضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُوِ وَمِنَ اتِّجَارَةٌ وَاللَّهُ خَيْرٌ رَازِقِينَ